ta <laughs> وانتك تلقى انا اراهيم جاهلوا في الفيديو واني كنت الاولى وهالفيديو وانتك تشيوه في, في, في ومعناها حتى <تصفيق> الثلاث واني اتكار ايني نموت بصفة للشباب فبحزا دينا افرقان اصحاب اذا خلص شعبين لازم نصفة <تصفيق> اصحاب wa qad zaqzar na ya hada jenta zafar al-khur al-day ta maana kull shay shufta as-salaam ba'd wa hayy inna turab باقش الجود لتصور عشر الشكل وعشان تغضر كنت تغضر هنا إخيرا لأ ماذاAAAAAAAAAA هذا بالطبع أط быстрه لمساول متى أبدا فى الرحول طيب اولاً بطبعه العوتي النجوم هو وCl dad احفذ عقد القو повيا من طوب الاتباني الامتين اولا كلها جول اشهد يعني الجون يا شباب بكل قوس من عنده فورس كانز بالكرات يعني راس راس الماتش قام نوته في شخص بيس الجون وولا فورس كانز على اساس ان دي الكونتر الوحيده فعلي هي انه نوت كفر VVUZUK da bi to novio mobote so sistemi. Dasala mehu misla? An sa bi na jici get 태 and jaja gesta 10 to 96. Se nenootścija ta domažiah ne taj male acus. rezio الزوائل اللي هي مقصرة دي منسموها لندن شار دي منتشافة دي لندن اتنما لو كنتي لقى حروب خطون دي منسموها السيال الناسي جبيتك ربتين دي همه الاشهر ديها بري فاضل ده شو يعني عشان خاطر المازوردزين كان مستضين البوردو يجب ان يتراقب تحت شوطين الشوط الاول استوب راي عن تصادم بوينت و باي واحمله مع نول بوينت دراي الزاويه المقتربه رقم 1 واحد اللي مش عارف ينام دايما الساعه بتتصرف في نفسين دقيقه بدرجه ظل من الغلط بدرجه الاسر غير وكان كبير يعني الميلس واحد على 60 درجه يبقى ده شرط ان المخترعين يعملوا مع النودا دي او ان التو اميدجيت على الريجن يعملوا ستيميليشن للتو كون انفركت باي وان ان ستيميليت التو بيعملوا فوق تنشيه التو كون عباره عن نظام ان ريجلي يعني يعتبره بكده كيف عباره عن لا كل نقطه بتعمل شبه الش اللي تكون جنب الثاني ازاي بالانتيشن اللي انشفت الكور طب انا مش عاوز شايفت. انا عاوز اشوف ورطه طيارات في ورطه ورطه ورطه انت عشان تشوف النقطتين لوحدهم ده يبقى في بينهم ايه طب النقطه دي اسكيو الكور ده والنقطه دي الكور ده طب مين بقى دي المسافه دي ولا رجلها ده هيبقى فيه بول ار تمام الموضوع بقى اللي بيجي ازاي فاهم حاجه في دي فور طب غير احنا مش بنقف على الدور كده سؤال ليه الارقام كلها في شهر بقى فكره سمع رياضه فكره من تحت 60 رياح بس اول بعد ذات التخ في العالم الكوني ده احنا نريد ان نرى حيث في من الكون طيب عيان ربنا صار عليه من الكبيره بس الكبيره دي ما انسونا تحقق الشروط انا بقولك ايه دي ما دونش شخص طبيعي وهو عنده شوف ال 60 طب الاجراء صواعي بأنه ماذا كنت أمينكم مش هكش رائع كبير بانهم نظروا 6.30 يعني 6.30 علمه هو ياخذ عرباك كنت متر يشوف اللي كان معصوات الطبيعي يشوفه النوع الكم متر طب الوكول مبتعش عائلة كرية نعمل ايش ياخذ ترجمه كل مرة الأرامة مت كانت امتر يقولوا لا ارمعة متر. ثلاثة متر. دي الشاي الضغطي. دخل في تدورة ثانية. ما قوله كاونتين فينجر. نيجي طب هشو. ما قوله هل كان ارمعة. ما قوله ما دعش عليه كاونتين فينجر. نحرك ايه؟ بشاي. ايه قليل شاية؟ ده هنزل. ما قوله ما دعش عليه في 12 غير كويس تم التشيك اضاءه للشاي يبقى العلبه الالكترو إليكتر ريترو 1 ادي تفصيل الاحداث يعني افرض ان لاحظ دي من مهله الحسن يعمل ايه تاونج فينجر نوفمبر مكتوب كل حاجه صارت اوكي لاحظ ريترو كانت فضيله كده متحلقه في جبهه الاولى طبعا انت مستني انا معايا خمس ساعات اللي معايا في السبهات عندي لو كان فيه يا استاذ راضي في فصوله تقولها دي محسوبه يعني ده بقى دي كده طبعا مبخر تماما انقص بس احنا بنروح يا اخي يا اخي كبيره كبيره عايش كثير قوي يعني مش كده انا حسيت اني تاثر في هو له حاجات كتير انا بقول اروح ثانيه فلر بلاي على الادويه مين المسؤول عن الكالر البول كذا واحد البول بتاع الادفشن دي موجوده في السنتر و 50 اللون في الصوره دي عباره عن ثلاثه الوان كل منهم corresponds to three things corresponding the three primary colors اللي عرفتها الاحمر والاخضر والازرق عندك ثلاث كرات مختلفين لو خلصين بنقدر تحصل على مليان الوان مختلفه عايز اكثر جنس من الباب الاحمر والاخضر الابيض اللي في اللوحه اذن يبقى يبقى عندي الكلاس قوانين زي ديوت في قوس وبالتالي الفايت ده هيبقى لازم دي كانت قيمه متساويه في احيان ولكن عرض الارض قران ارض المطر بيستنوا ميه وميه عنده فقر طبعا الثاني عندي ديه قولي انا في حالة ديه عن تبني ايه رائحة ضايك روماكي ضايك روماكي يعني عنده هونين بس فرومي عن الضمرة عنده هونين عنده شراء وعنالي اصاري الزاكي بل ضايك روماكي ده لا مزعي الى فنسة انواعها موفاقت ميه لو طاقت الاحمر بالتبنيه قال نبي يعني عنه قال يعني عنه قال نبي يعني بل قال نبي يعني يعني لا يرى مش الأحضر التورس يعني الأول اللي هو الأحضر إن الأول يوم الواoba الأحضر واحدوجي إن أبيه في انطر ان겨 حاول هكت أول يوم ملي طبعه التبيجرية الحظية معناها لا يرى الأول مش لا يرى الأحضر. لكن مفهوم دورناً لأرى الأول اللي هو الأخر جوتر أنوبيا لأرى الثاني جزء عن الثاني جوتر عن الثاني اللي هو الأخر كريت أنوبيا لأرى الثاني اللي هو الأخر إنما كل التروب من جوت وكريت لا يجب معناها ألوان معناها واحد الثاني وثاني أزعدهم حظاً وبما يري رحي بات ربها واتفارهم شوحد ان هم العيال اللي عنده ثلاثة كور ان فعا اقول لانมصر اب تهوم تهكنك وعنده تهوأ لان و عا States واحد كيوم طعيف و 기�نكم الاس already annoyinglove I wheels احمر صاني غالب حين بعيدا مقدرش أقول أعلى أقول عنده خلال وعليه إيه. هذا المرضي جميع أنومي مط أنوبيا آنوبيا يعني لا برضا أعلى ده أنومي يعني خلال وعندها أشخاص في نفس المعنى خلال في الأول مط أنومي بالتالي بيس أنومي بالتالي بيس أنومي والسؤال من هو أكبر أنواعي عمل أنواعي الشيوع في الأعلى الضعف من الاخر وهي طوي رحمة واحدة من ربطين الانوملي اخبت بالانوبيا الضعف بغير عدب الوهول الضعيف بيمانك الغامع للهاتة الوهولة لان مش والفولت لا غامع ولا فيه. طيب شو بنا لان اقل عدد من الفولت ومحتاج الوهول ان الاخرى عن السبتتها عندك ثلاث عوضيات كبيرة لتنصد ربطانية البلد عسلت في ذاك ما لازم تتلمي واحدا بيوه ملتعش شخص معه سيارة حتى يومه الأضغر راح تأمه أحضر بالأحضر فلوما بيبوض بيبوض الكون لوما عقل عجبه لوما ضعر فلوما بنا خلّى بعض الأخضر وهو دوله واحد في عالم رأيت شوك ده ميزيو الضغر نحضر بيوه وهذا المرض بالأرض ده يموتية مرطمت بش اكس وبرمودور ونفسر عشان كده يجي في الولايات كدين عنه في الولايات ما عندهنش للأكس واحد لما يجيديهم هبقلوا يجيون مسحرة اكس و اكس فحسا لوحة باردة ثانية مدى ربطين زي جمهتين بس احنا متفهمين ومش ادلكم لان الولايات هي ادل فرح لطبانه دي و بعد عندهم عمل الول انو بالأول عندهم عمل الول و انا كل حال الولار ده او عمل الولار ده اكثر اين ميه؟ مجدى ميش في الزمانية في ميه؟ في الوقات؟ طب هالهوز اللي هو اكوار فارد لو حصل اتهاب للحوز الجانب لما عادة الـ Action Station لاتباطل الزوردين اتلاق باطل تشوف الولار لأن يمكن اعمل ايوان نقطة مختلف في شهراتي احضر الكهات من خلتك نير طيب ايه ده جوة اللي بتعملها ديها عملها راجل ثماني اثنو اشبار اوهيد ان فيد ان يعني الشكل المختلف فهو دي تي ينزمن ايه مثلا رقب معايا من المعايا وبعدين يحط حواليه confusing worst في الوان ثاني طبعا ما عنديه لديه واحد ثاني اذا يحط فيه واحد ثاني هذا اذا انت عشان تشوف الرقم المكتوب باي الاسويت لابد انتميزه حواليه هو كامل رقم ايه كامل رقم ايه كامل رقم ده فكرة كده وممكن يستخدمه في الأطفال بصورة كهلك إذا الطاقس مشتابه يستخدمه رصم يستخدمه عصورة طاقس معنا وحطه حوالي الأنوان تاين عين تيجا مشتابه يستخدمه على قطعسنا بير رعش صور عصورة طاقس معنا يقول ألوان يستخدم خارجه تلاتها ديها تصورة ثانية تصورة ثالثة نير فعادتك تحقق تبقرص جميع بقيت وفجأة رصباتك في المذكرة والرصادة بيحزز ثلاثت غوات فعيلة الملائع ان يعملهم عصب واحد اللي هم نادي يحدثهم شوية الاروح ان مجرد مصابقة هو العصب التالي يعني تلاتة ويعملهم اني عصب رخم ثلاث كتب. او التوايل ان انا لو كده بايدي كده باصص في الكتاب بدل ما عينيا كانت التركيز بتاعتها فرلل هيحصل كونفير طب انا عماله دي لك دي حاجه الوحيده هي غلط طب ما عملتش كونجو شوفوا الحاجه الثانيه هو انا ازاي ممكن اضربها انا هبص على زميلي باخد نفس وهحط صباعي في نصار مش هبص في الاصابع اللي إنما مضرب ضراحة إذا أنا شاهدت وضعي يبقى عشان أشوف وقت إذا ما أعمل عمل وقت ما أعملش يكون ميجم أرحول إليكة هشوف أي حاجة يبقى إليكة شو من حاجة تيه يبقى إليكة شكرة وهي برانتة إذا كنت مناحها وتحول إليكة يبقى مين الوحيدة برانتة في مين إستان؟ كميجم يبقى اللي بيكون بيها السيوناتك ضارت وضعات من نصر متضردش من السوق. الهيدروماتيك هو, هو انه في حاجات دلوقتي دلوقتي وبرضه بيبرد بارتسيبيتي ان بروسس بس عشان امنع استخدام البريبرزرز و لو انا استخدمت جهاز قرار واي وسب دي بعد الكونستركشن عشان اقيم التمكن في الدور اللي جاي ممكن يكون في ورا ثالث حاجه واهمهم عايز الصور اسم قريب الاشجار دي عاملة منظر تحفة بقى اضعها مشيعه دي عاوز اجمعها هنا العرض عددها مجمعه قويه لانته زودت القاره والكونستركشن ازاي بتقول ماتشر اوك إنه عنه وبنا فها قطيع ذلك الهدي إلى صلاة ت場 придум Summit إختار في المد偰 تارس نت Lenk وفي الوقت أيضا محزة الصام اليوكل الكاة واسمها 67 نيوكل ن принцип النار ولكنه ديو lok الله أما passar البعض في الزه cambi وخصوصا انهيك صاروا في تحديات يعني واحنا في الروك في ال اروح بلاش الحاجه ما انت انا بص الحاجه انا هنا ما كنتش اخد بسرعه ولا كنت كنت يبقى لازم يحصل في سيركس وبلان اللي ما بيشطرها بالارض بالفي صفحه مريحه اسف سوره ما ينفعش يحضر بالور ورا وراها دي راس سوره ساعه برج فلازم احنا تاخد بسرعه يبقى قدره ميه واهم سوره عشان كده قلنا خدنا الاكل poštedor, request for accommodation for the service. to ask for we have the lamp candle we have the انا اللي بعمل التجربه ده على مزرعه جامعه عين شمس انت بس بص حاجه وده دي ما اضيا مع كده ولا جامعه عين شمس قولها ثلاث صور صور على الطورجه معادله واضحه قوي انها قدامنا صور على الانزيم فيدوليز معادله برضو بتحضر جوه صور على الكسفيوز ديجت كورنا نمبر 8 من الضغط الاصطناع الصوره المقعره فعل صور معقول محدبه فعل صوره تعدو فالصوره دي ياخدوا مذكرات كتير فالصوره مقعره ركز معايا بيتكون كده ثاني الصور المرتب عليها كشكل الصوره عاوزين الصوره جايه كل اوضح صوره, صورة, صورة معقوله على القرين جاي الصوره برضو معقوله اه بس عقالوا الصوره اللي هنا جوه الصوره في فرق جدا اخر صوره هنا معقوله واقلهم واحد باقي كورس زي ده خالص على الصوره ولا قدرتها وانتهاص حاجه كبيره بص على الكتاب بص الكتاب وقول بص عليه يبقى هتعمل ايه هتوردش في اني زاده الامديه هتبص على الصوره واحطها على فين الصوره الثانيه اقرب من الامد يبقى الصوره الثانيه اقرب من الصوره الاكثر تحزرا يؤدي لسرعه المهم مين الصوره اللي الثاني هي فرم؟ فرم. على ان الاركوميشن جميل قا بيع مش ليه بس مش هو رقم 1 ده اللي التطور حصل فيه 2016 كان يستمر ساعه التنجي and you search. ما نقوم بيه الفارس انتساتيك طارق ذاكي ونقوم بيه المجرم تين يعمله من الواتش سوفاتيك طارق خلق ايكو نقوم بيه رقم ثلاثة رقم ارباح نيرتون جيدة بوز فين والأرابه من عينك لحاجة مثلا هالأرابه اكتر مش عادة تشوفه بوضوعه يا ابو طه يبقى ربنا حلو يا رب احلى ما يكون انت عايزك عايز سنين اخبار تعرض تدرس كتاب 8 غلط نشوف الموضوع الثاني النهارده تابعنا السبوع كنت عايزك 20 سنه ما تقدرش كده بيبقى حاصل خالص شوفوا الموضوع وكمان من عمر تتبع الجحود ما بنتي بعيد عشان تشوفوه يبقى مين ظوين في سيت دفع تقدم لما فكرت عشان تشوف الراجل ده بيتطور جامد قوي اللون ده انا مضايق زمان من فرق النتيجه صار له قصص طويله ده بيسوي غير الكلام ده يعني اي تقدمها فا يعني ايرو ايه ده غيره مخاطر الضمير نفسها في كل الجسيمات لما ده كان صح في ان 3000 في الكبير بيحصل ماكم كونديشن او كليت باور كونديشن وبعدين في ان انا بعدي ايه ولو من 10 سم في جوه الهبوط و اسمه يقلص هو كان مو خضر نظر. نظر لانه يقدر يقرب اكثر مهاشة صحيح شوفه الوضوح تسكنه في كثيره وتخضر نظر وهو ايه كان يطول النظر باية من تروبيا اكبر من دروبيا. لانه لازم يحط الاشياء ابعض من عشا صحيح شوفه الوضوح ونثله الفريس يبقى مرض يقرب في نير فولد يوما يوكي ومراضين يتبع في النير فولد اللي هو الغيس بلد نفس الروسيا بجادة بجادة النقر والنقيم التعودة والنور علي للرقى انه بتأخذوا منهم لناجم امور فورد بجرد خلاص 70 ثلاث تبقى على مرض برد لن تبقى على مرض برد على فهو انا الخلط الغيان الغيان النقطة العمياء تقل النقطة قلنا فوزة سيعينة كميش كميش درستران هكذا نقطة الغيان الغيان يعني كان نقوم كان خروج الغيان كثير ببعش اي النقطة تجيب ان فيها طوز فقط وانتوان ترنيفشن في برسطية اي مياه ترنيف جميع خلوها احساب ورسطين وانتوان وانتوان ترنيفشن في برسطية اي لما ترنيفشن باطل اي مياه يقع ثلاثة ميلي ميسر ماذا بانتو مفروف انتواريش مجمع نعم اخوض دي كده واللي ممكن يجي يقولوا انا محتاج الدور ده ولا تصاحوا في قاعده صراحه بالظبط ازاي عايز بص على الدور ده انا اخترت ان انا هكتبه على ورق 10 قطع شفتوا كل زمن تعب يبقى هيرجع الكرص و انت كويس انكم تعملوا لون هنعملها في ايه واحده تبقى منظمه اهي بعدين الحاجه اللي عاوز تشوفها لازم تبقى جوه دي الصوره اي حاجه تشوفها على الورقه تنقال تنقال انك انت احنا بنكتب على الكرص لازم انظور ماشي في خط مستقيم الحاجات اللي بره على البارة. اللي بره واللي على الكروس من جوه في الفران طب انا الدايس عليه ما هو اللي جوه عشان على الكروس قوي اركز قوي قوي ونقرب من الراحه اقرب هلاحظ ايه من السركل اختبت هدل عرض ترحف صلها لو رحفت عيها لانها توقعها عن جوليا انت مجرد انت مكن عالكروس فبنه انا وقعت السركل على البلاين سبوت ميه الجوة السركل وقعت عالبلاين سبوت والكروس وقعت عالكروس حجوز القول اختبت دابت في اللي اختبت طيب طبع المعادرة العادية ايه كابتل على بي كابتل يساوي اس برون على بي كبر عنديو جلالات الاربو حاجاتهم دي ايه كابتل هي المسابة بين القرشم الزيما اللي انا اخترتها عشر فارشم نحن حضرنا انه ممكن انه اختم على بوعد عشر انا اختم بوعد عشر اختم على بوعد عشر اللي هي المسابة من الان اللي اختفى عندها الكره <تصفيق> يعني ديا الجره اللي في الدي باي دي المسافه من النقطه النقطه اوف درايف ريتين هي بعيد الانسان 4 سنتي ده هو ايه بالظبط انا عندي ثلاث حاجات معروفه المسافه دي 10 ضرب التس الداتي بي و دي معروفة بيه اللي انا سابق انها الضوء مريفة انها جد من مصر اظنك واحد دون تسوء ايه و في الحالة اللي لازم تطلع ثلاثة مان بيه لو لقيت الوقت في المسألة ثلاث حاجة بعيدة كل البقلة عن درجة انا ستطلع الثلاثة الثلاثة تطلع وإن الشباب طيب طيب جيب السحبان عينتين ده ملحب في البنز فور لأنه أقول كده واحد يختفي هنا إنه وقع البنز فور لأن الصور إنه وقع ده وقع البنز فورت من الفاير سبوت اول ما اشوف طريقه مجرده في ضغط الضغط انا مش شايفه في عندي العضام سبوت فينا على سبوت اشوف هو يعني وفي ناس فقط وعيدة الان ما بيش عين من طبع عين تبقى الزايد بوطة وقرى مية المية واجه واحد فيه مية المية وقع على الباينستورت مطمو مجدوش هذا نحن سيئ العلم بيه حركة دائمة والسريعة في العين لا تسبح بتثبيت اي نقطة على الباينستورت ان تفسى متنوب من سبايدورت برحمة وعظمة الاله ربنا سبحانه الله خدر كبس اللي في قطر العين برضه غير حوضه ودم بسبب الحركه الدائبه السريعه بتاعه العين ده كله نيجي بقى حاجه اسمها فاندر اكزياميليشن بنبقي عليها جمله المريض ده كليه أنا في في لا تريد ما يمنح البحوظة يعني المتابة مش تبقحنا وضوط نبص التاريخ انا خد المتابة لا نتبقى لا نتبقى المتابة المتابة عن ذلك إذا ما أنا مقولك فيه دليل واحدة بذلك على هذا السؤال لما كان فيه عمل عامل لأنه دوكنا بحيوه الله ثان من كبار وضع رمض Si ste karligeč ti bolje水 zoolog. Musi 26,τοčら je bil, da je bilen kakойти pred nih čakram. Kestzed l butšnični zelce-brajne bi se okra inλέc mistil narodnici bolji življa, derivarjo i troφοje kif task v بلاقي انت ازاي نعرف فك مش انساني شفت الاول هو لكن كانت حاجات مش كده نوع مختلف قررنا نعمل صراحه والبروتين والسكري والبروتين ده ولازم بلي المنفيشة يعني الرؤية تبقى مش عارفة لو أطرعه إيه لو دعات تنوز تحملنا الأشياء مبتعال يا ابن مال عملي ما لو فيه <تصفيق> فانت يومر بيعني بطي مديمة لانه هنا بيجي انبذل المخالفة من العين بيجي انبذل ضغط عليها فإحضر في الثانية فالقب بيجي في الكب كموة تبطينه ديمة دي مهمة ديمة ديمة في القبط بعدين إذكر إذا ممتلك قبط بيجيب وعدام حروف والجسل البتل كلام هنا ما أبوه العين ما بيتشلت إنك إنتا قابل البتل برا إنه هو ما بيسرطش إنه هو ده ثمان ده أقول الله تاني برغت فكر بلقومة زال ضغط العين الضغط ضوه زالي وبقى يحصل الكب يبقى أكثر وضوحك إنه في ضغط جامد يبقى أكثر عمقى ووضوح عكس البنته مش أكتفي يمتاز وضوحة في علامة الغوض. يجي في مرضي العقل الايكروتنشن هو جديد. الضغط والسوق. يمكن تشخصه. معرفة المرحلة اللي انت فيها بالبحث في قال وفي الحلثين اللي عنده ما مجمن. او زكر مجمن بيقصانه مش اخر. هيك لا نهمه لش. لديه كامل شغفين. اللي ده الاكسودات السائل بنديه في الجوهر صوت ما ديش حاجة احنا مش هنحس صوته ها صوت يعني نعني مجروس فيه يا رجل ده الاكسودات ده لو كان مليان خلايا بيكميوها بالنمع لما تشوف سائل كده بروح حاجات ستيرة مشاكلها بما تتعلم فاضي هده صوت لان صوت من الاكسودات ها بمحارج اليوم باي باي Oke. Okay. Ali. na La, ma tabidi tani. El yeb ديالة الأرثيولة رجيتها يعني الانسانشة الأفرتينشة اللي هو سابعة سيكتير الناس اللي مش عروف بالسبب سابقوا بالأرثيول الزوجة باللي كان فضلت دا طب نهرك الأرثيول ضمن الأرثيول العالم فبقى الله مروض الأفرتينشة الملايات إنها كان بلدء من كل الأرثيول اللي في جديد وبعدين عندما كانت قصار الأرثيول في البنيول فكان الثلزة في نتيجة ضغط الهضة فبيحصل حاجة اسمها نيثل حاجة اسمها نيثل بجاءة السلس يسموها نيثل وهي من اما في البادي تس في الكابلة بيحصل مايكروانيوريزم مايكروانيوريزم يعني اتخباعكم دا كان سؤال مهتلة ما كان عمل. يعمل انحاء الشخص <تكلمًا> مع اه يعني عشان بس تحس ان انت كبير على اي طول تعال خدها معايا رجاء كده انا قدرها مع النهار عجبه الدنيا جدا قوتك بتحط على عينك مش بيجري رجوعك وذلك يمكنهم من العالم الخارجي في الأنشاء وإيه هي؟ إن ضار من ذوه من بي يوم وان لازمعين بيكتهم عطولة بيكت مش بالعندين لأنوان تكت الآية لازمعينة على حلم الحمق آش تعملش كده بعيدا لابن الله تكت الآية الجمع اللي بيكتوق رب وان تكت ثاني شو هل هي الساكل لا اوجد ببساكل الان بالعين هل اعطى الضوارات العمليمة هنا انا وليس حاجة لتعرف قدور ايه الان بالعين ايه دارة؟ لحسن الزاوية ازاي؟ الزاوية لازم من ثلاث مار النوصة منا مركز عليها الفيكسل وعيني والأوبجيكسل <تصفيق> او انا شوفني فاعد بقى الان الزاوية ها اللي انا بكتب عني وعيني والموجب اين درجة بدأتهم لما هنا النور الوقت فمتخذي علي فنشوكي حاجة ستين درجة هاته اسوأ حاجة ستاندر لبوري بقرول تونين دي طيب متشورش هاته حاجة خمسون درجة تحت الاتخاذ نخليش يوم ثمانين انا احبطوكي في الاتهالة ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية وطبعا ثمانين 50 ثاني فرق كانت 30 70 وبعدين 80 تحت واحط احلى حاجه 50 فيه فيه فيه في اول سؤالها بيقول لك ايه الفيديو ان في كارك لا دي فور فور دايمينشنز قلنا هي الابعاد بتاعته يبقى ده اصلا اي جيم بيضطر استتباعه بالاختناف لون الحاجة نقص عليها طبعا اوسع ما يمكن لو غمجي بقبل ليه افهد لان النور القبلة عشان تشوفوا لازم تستخدم كل بطول 3 بايت بطول كده ده عوزع فيه وبعد ما بعد كده احمر واخضى واضح اكبر عدد من بطول هو بساء الازم يعني ايه يعني اقاني واحد والاخضر انا عبصاني جاذب عربي عن البيضي بلو ريت كريم بلو ريت كريم بلو ريت كريم بلو افتر كورس تليها ايه؟ تليها اين؟ بلو ريت لكن دي الوبجيكت ان عنده اوسع الوايت ان الوايت عشان تشوف لابد تستخدم بلو ريت كورس عشان كده اوسع فيه ثم بلو ثم الريد ثم الريد. هدفت كلمة الثلاث هدفت كلمة بورد. نونة جرين يبقى الريد وبعدين الدين كما مريد بقى ايه الديران فيه بيجي هاد ادفت ريه دين لو عمار عن قول كده فعنين انت لو محط نقلك للأمجل هنا واتثبت لضعك عن نقطة دي وهم يحرقوا الأمجل كده انت منبصش على الأمجل انت باطل هنا قبل ما طالها طالها والأمجل دخل وده انا لقيتو حاجة لغة ده تتقييك الزمن ده ده لو دخل ايه لو دخل هنا اثنين دول تتقييها ستين فعيني تقول ده اندوروا بالعكس انت خليه فوقه جعله مو قد اثوع تحت تمارين ده جهاز مسطري لي تاني لي لي لي بورقه ثابتها ابراهيم هو عايزني انا لا كده احنا غنيين بجد لا يا قندل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لكن ده هو اللي بيحصل في كل سنه عشان قولي راق في عين ان ينقيد وازم ينقرن وان ايه وثبت عينك على عين وان بيكس بار وضعك تبديل تحريف عندنا على وقت نمت طبعا ليه ستين صنع ستين صنع فتبص عليهم لما طلح الصداع يدخل قولك انك انت مرحل مرحل لما ليه اوسع حاجة تنفل امي دماغ علم صداعي وعلم فيك تبطلق في ايه لما قالوا اصداعي ده خصول تبهين اصدقوا فيها ليه عشان نقص الدولة الدين ومره من قلق ومره من ساعة قلقوا ان يا غاية يبصك عليها يا يا عمر الساعه كده مريضه ده عايز يعمل ايه بس و في وجه لا على فكره بصوا المهندس ده بس فيشه بيبصوا عليه دكتور قريب بقى في نيجي اقعدوا مجموعه اللي هي بتاعه الحجره بيجي وقال لي <تكلم> احنا في The Second Vision فلن تضرم درس صراف كل مكتر الاسية اقرأ معالك في الاساسين فإن لما تروح تضرح فلانا مجالة بأقولوا هل سي محسوب درسيني <تكلم> دعنا عشان لذلك معراض كانت يعني مش فعناها داعنا اول مرة ولا تنفيدها بي بالقراء يكونوا مرة ولا تنفيدها بالقراء دي عشان نركز لكن هضير المذكره الصغيره اللي هي لا اسط ورق في وسط قاعده دي هم بروج وننكتب كده من فضلك اعطيني اخر شيء ولازم كده تتفهموا دول ضرمت صور اللي عايشين اجيب معلومه ثانيه اوكي في ناس عايزنا نروح عندها كروسنج بس بعد كده نجيب البابي اوت كرييشن بعد نروح ل 17 90 اللي بنتشابه مجمونا بتعالدك الوصول الوصول وبعدين مجمونا بتماغي عن الحمار اللي اعنا باقلين بيشوف ايه ايه اللي شايفه اللي دي باش اوله باقلين ايه 18 اللي كان بس بس ناحية احضر بس, بس ناحية بكرة ان ليه جمونا بتعالي افرام هتقوله بكرة لو ما الشارع ايو عبيهرب الدكتور بيروح في حدود التقريه وعليه اخذ الفكه بيروح ورا التك تواي يبقى الاشعه اللي جاي من بره تمس ورا ناحيه التك دول بتشط على جزء في العين بالليوتك والعدسه العدسه البدايه نجد بتشط بين تمام طبعا الجنوري قرر تسميه المرض من المر وجهه نظر نورثيك الطبيب يعني لما نعدي الغضائد عنده النيدر هات اللي هو مش شاك نيز ستكون عنده 3 طوال عنوز نسموا النار الحجب رؤية تنقلش لباية النيدر نماذا العيام مش جائز تبرا سيتم نوع سنفر عنوز سنتر النيدر لايب قول سنفر لقيت السنفر قول النيدر قلي ذكر السنفر قليل ذكر ذلك طيب عندنا لي جنس الاسية اضفت كنس فاجمه فلاك ترجيشن ايلة سبعتاشر ايلة سبعتاشر ايلة سبعتاشر ايلة سبعتاشر و هزا نسملك نفيل بهض على نفيل اللي هنسمه اسه جماهاي طيب انا بوصف الليفت اضفت كنس لن اتا بعطاتي بوسف يعني رباعي في اف تي لابرون فال كان بالسكر السكر بيعمل عمليه استطباب ايه بقى على نقطه 2 قالوا بيحكم قصع عين طباطي بتاع ال <سؤال> تي <سؤال> سيول <سؤال> على الكوماج في سوبر امبانتلا ودا فيها هرم صالح لهرمون طيب يعني 2 نيدر الرم ايه ينكم يبقى يسموه باي يعني 2 ينكم دي نودي وحتى شاب محتاج وشايف زي كانه باطل في تيوب لا يسموها تيوب باطل في يعني شكله قدامنا شاب باطل بس احنا عندنا في العملي مش هنكتب باي فينطرن فينعنون. هيجب لك ثلاثة من دول ستة ويقول كومنت عليها. قوم تي بيسموها ايه والليجا بفين. ابي سوية. وانا عندي الرسولات رائعة على شروع. يبينا ذاكي بالطبط الهدينا فينطرن. طيب. اما لو حصل ريجا لما ثلاثة في خلطة ثلاثة او اربعة في خلطة ثلاثة او خمسة. يبقى ايه يا طلاب اطرش جاي الاثنين باص فيهم الاخضر اللي على نفس الناحيه بتاع التنكر والاخضر اللي بتاع الناحيه الثانيه يبقى نفس الناحيه بواض التنكر يبقى نفس الناحيه مش هتشوف اليوم لو كنت التنكر في الشكل الايه باصني ده بتاع الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه مش انا هذا الشخص ما بص لي دي الناحيه انا قاعده بال2y لكن لما بص ده بالنحياة دي انا اعمل لكن لما بص ده ده من العجل الناحة دي انا زال فورس عشان كده ازبنوها مرماضولات كيب يعنوني حاجة دقيبة جدا بالضب العجل اتجاهنا اعمل الشاب حاجة غارب ونبص الناحة الثانية زال فورس من لي جم الشمال والشاب ميه بيزا بوها كونترا لاطر كونترا لاطر همانوما ميه يعنوني والله عمره 23 سنه في ايه اه صفر وراها الرمله كده دوليكه دراسه تراكس لايتس نيك في عين الدور ده بيكبر بسرعه على طول صح ولا انا افضل ولا القلم الكسري يا باشا ربنا على الشفب 2 كتاب تراكس ما راحش نقلي في بيانات واراجع تاني ادي مسار الوتر ده اهو ده مسار الوتر ده لما بظبطي اوت سترك انت لما في لكن لما بظبطي اوت كراجيش انت جه جنبه الوتر خلاص هي 17 مفيش اي علاقه بدركسيا من يبقى لو دي جم في اوت التاك لو دي جم في اوت التاك لكن دي بت بيمشي في لكن لو دي الور اوت التاك كلها ترجيك في اوت ترانزيشن في اير 17 كل ده ما استخدمهوش هكذا يا الانبالة كده نفس الاسبه مجيب مفصلين دور بانزين على ناحية ومفصلين على ناحية تلك المزين بسيط في الناسلة اندستين في حصة بالنص بساعة المتلة مش مش غمح زي بورد شاي دي حاجة لان ام رأيت الناسلة اندستين تقولنه يجب بانة 15 الريت الدايلة دي في النص بانتول يقولونها افضل يعني شاي الاعراقون ليه جمتين سنعتاشر. الوقت ليه النكلة في الكرة جمتين سنعتاشر. لانه كل ماكلة لو متروحش كرة الشرط. متروح اضطو كرة الشيط. طب انت وقصت نحن نحن ثانية. فدو ايه اللي بيباغل النكلة? النظرطة طائبي كده? ايه اللي رأى انها ضوء الزرطة طائبي. فلو اتأخر واحد بيجي لها النشطين. لماكل قلنا النكلة كلها كورة. وكل كورة عنده كورة يبقى بروند كتير عندها حتة مجدين هاول مصر ويضا بروند كمتشو ما عمليني رجي اخوضها كلها تبعني ثلاث أذبات في مكورن سفيرن انها بزرور نتو كورتوزين انها فيها ضمن بلس انها ممثلة حتة مجدين هاول ان كل ريزبتور عنده بسؤول كورتدالفين وانت اجبك الرسمة هيقول دي اشهر رسمة انك تلاقي الناحية اليمين هنا ويمين هنا ضيب والشمال مشمال صح دي تبنوها فضرة اطراف ووضعهم لو نبصت ناحية غلقة وناحيتين تنين فالأيه لو قال لك اللايف افكس افسن قال لك اللايف افكس افسن دي ده الاختبالات تراثر نيكو بطل تأبتك جورنياشن تجدنا الثلعتاشن وبرع إزاي بقى إيه الثلعتاشن من احتمالها في كده ويبقى الزلجة طب إزاي التفاعلة نعمل دي كفاني مؤكد من هكذا تراثيشن اللي عمل في قدش نص النارة يصل وراجع بس تراثيشن هو قليسته مور إيش عارفة ليه البايدر دي بايبر تطع الزلجة بايبر بتاع تقع بيجي ان لما <تصفح> بتاخد الادجيشن بتاع نص لما تاخد نص بيتع تاخد نص النص يبقى يسموها كوادرانتي 500 بتيجي ما بنقاش دي يبقى افرض ان لو <تصفيق> اديك بياخد نص, بي. نص. نص وره. وره. بيش فيه. بيش فيه. من ديشن لو خدت كل راديشن بيديك الجزء طب خدت نص من ديشن اللي فيه هو طب طبعا لو خدت الفور مش هتشوف الادخ بيهم الصراحه لو خدت الادخ مش الفور الدفوق مش هتحافظ على التك في النتيجه والعرض كان نص وص دي من اضخم الاشكال اللي عندي ليها لو حكموا ان بورقناها قرروا علينا يبقى اثنين وثلاثه جايين دي وانتحطه في حيث ايه واحدة نجيب الضوء ده هاي حاجة اذكر احبادنا ما نجيبوش من الزهر تجيبوه من الجن لابويد انتاتل الزهر ان انا فبقى السوق عربية احد الضوء من الزهر خربوا قناني قدم الزهر سليم نجيب الضوء من الجن لو جاتوا الضوء لقدامها عاما قناني لشي نشوف حاجة الراجل دي من جامس را هو استاذ الدكتور دي باردي احط الجو العين اللي شايفه الدور في بيحصل فيها كونفيكشن هذا هو الاستراي ريك دراي ريك وان تيشر هذا هو الان داير او في عالم الصوره في الكونتر يعني تقدر كل الديتيلز اقول معاك وتكلم معاك خلاص انا وانا اتكلمت تقريبا شايفه طول انا شايف فيها لا في التين الاكل مكنش على الدكتور ناحيه اي مره واحنا جايين في اوت كاد يظهر جوفي من هنا باي انت جيت الدور عندي التيمبرال راح ناحيه الناحيه والنيجر وصل ناحيه طب يبقى اول بروجي محمد رد الكلام راجع الاكل وانت راجع في البيتوكتر يمكنك الياه سنبت على الاخرد يوبيتك تنوكتر ليبريم على بس باني في اي ام بوصي ما يطوريش راحة احنا الانجل يوألت روتي بحظها مع روزين ما رأى انت باقي في الافرنت في القبشت كهزنا لما نبرا وصابها في الافرنت لما سانتا روزة لبطوء اكلي بطر عن حيديه موضجش اقل اقل واحد بكتا مبلاديش شوال اكلي بطر الوقت لبطوء امي الجهدات من البيان بطوء اكلي بطر عن حيديه لا واحد الحلم الارجالة ايه فانا او الكونبانش ورد مبانش تايفة واخرى الامشن بانشن الى احيى هوا تا مرة تا مرة تا مرة وانا هو تبارة. تبارة. جاي بالغفل عن الورقة تايمة اعطى الكمبيوتر هانا امتراجع السنطر في كيسر ووزع الاني يا بس المسار ووزع ويجالي معنى كده اسمع انا اسمع ارجاعي وانه سنجيوك الار وهتنع القرن الهي ده في العمل في مراقبات كنسية خارج الغنب المريك تلا جدر بقى فرسومة الزجل يجيب اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل ولا تؤثر على السقين وكويتلا بتاعة مين الصور في جانج الان فالعان ده تحطونه في عينه ويحطان شراط الزجل ده ده شيح يروح بالدور فعنده تنتهل وتنتعه عذاب في الدنيا على لكن الامة يجي يقرأ ويحتادي يقرأ دهن من المتين قليت لك ما طردتش سنتر بتاع الوايش بري دكتر بتاع الابنوانشة اللي كان لها القرى العليا بمتينه قليتر لرسومة الكفر بسنتر بالبي دكتر ذا باورة الوايش وما تدارش تحمي لك أنا لكن تقريبا قليت يحصل بمستكشة لما درها لكن انا احصلش بمستكشة لما تشوته عجالة للجنة وإنها بعض الأشياء وكان مننا التأمل لو كنتم بمين في الثاني والثاني ده هو كتب المبارك في الثاني فهى فهى الواجهة تبتل فبعال بالجنة سويلة والناس اي فاس مواجهة تبتل تبتل عجال اقفوا وزين طريقين اهم ما حاجة تبتل ان عطلنا اصطروا عشان الاثانية قد تبتل بجهاز ما تبتل طب علاش واقفين هنا بين في برين في الطريق دي ليه؟ انا خايف اتتيه في كربس هناك يعني حتى ما كانه وصول حاجه التقديم احنا وين قبل المطر دي في الماضي عشان في هنا زي ناس في حاجه ماشيه نفسي في ومش عاوزين نموت عاوزين نسرع عشان احنا عندنا طب مين سنتر طراقه دي كانوا لنا من يوم بره مين اصلا قبل المطر لو بيوا ضغطه برضه بيستكرز خالص مع طول والناس كلها هنا على ناحيتين و اثنين و اكل